بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من نفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ولا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة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 كان على قط فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟